والبحر المسجور إن عذاب ربك واقع إن عذاب ربك واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين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 افَشَهِرُوا هَذَا ام أَنْتُمْ لا تَبْصِرُونَ اسْلُوها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ سَوَاءٌ عليكم إن ما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا وشربو قلوا وشربو هنيئا بما كنتم تعملون قلوا وشربو هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على صور مصفوفة متكئين على صور مصفوفة وزوجناهم بحور عين